وطبعا مخفوضات الأسماء فيها كلام طويل وسبق الكلام عليها عدة مرات ولذلك قال المصنف رحمه الله باب مخفوضات الأسماء المخفوضات ثلاثة أنواع مخفوضات بالحرفي ومخفوضات بالإضافة وتابع للمخفوض فأما المخفوضات بالحرفي فهو ما ب بمن والى وعن وعلى وفي ورباء والباء والكافي واللامي ثم قال وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ المصنف رحمه الله تكلم سابقا على المفوعات بأنواعها يعني من حيث هي سواء كانت في الأفعال أو في الاسماء كما تكلم عن المنصوبات من حيث هي أيضا بأنواعها سواء كانت في الأفعال في الأسماء أو في الأفعال وختم مقدمته بمخفوضات الأسماء وطبعا لا نقول من حيث هي لماذا؟ لأنه لا خفضة في, في, لا خفض في الأفعال ولذلك قال باب مخفوضات الأسماء والمخفوضات جمع ماذا؟ جمع مخفوض اسم مفعول من خفضه يخفضه يعني اذا انزله اذا انزله يخفضه اذا انزله وخفض يخفض يجوز نعم باضافه باب الى ماذا الى المخفوضات وهذه الاضافه اضافه المخفوضات الى الاسماء ليست للاحتراز وانما للبيان اي مخف... أو ما نقول من المحفوظات التي هي الاسماء او أن تكون محفوظات لبيان الواقع وهي خاتمه الكتاب او ان تكون الاضافه كما سياتنا ان شاء الله على معنى من التي تكون لبيان الجنس محفوظات من الاسماء محفوظات من الاسماء او نقول من اضافه الصفه للموصوف وما معنى هذا نقول اذا كان من باب اضافه الصفه الموصوف اي اسماء المخفوضات اي اسماء المخفوضات هنا يقول بعض العلماء لماذا المصنف لم يختم مقدمته بالمنصوبات ولا بالمرفوعات وانما ختم مقدمته هذه بماذا ختمها بالمخفوضات لماذا طبعا ذكر بعض اهل العلم بالاشاره وهناك من شرح مقدمة النئة جروم شرحا اشاريا على طريقة الصوفية وبعضهم بالا وفي تكلف واسع وبعضهم يرد أنواع قواعد الإعراض دفعا بالصدر ولكن لا بأس ان نشير إلى ذلك فقالوا بان المصنف ختم هذه المقدمة بالمفوضات كأنه يشير الى أن الطالب أو العالم من حيث هو إذا حصل العلم ينبغي أن يكون على حال من التواضع ومن الانكسار والتذلل والخضوع لله هذا بينه وبين الله لذلك الخافضين جناحه للمستفيد يخفض جناحه أيضا للمستفيد مع الله لا بد من التذلل والتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل ومع البشر الا يترفع ولا يتكبر ولا يكون له استعلاء بل لا بد ان يكون خافضا لجناحه لماذا؟ للمستفيد ولذلك مما نسبه للامام مالك رحمه الله تعالى قال ينبغي لمن خول علما اعطاه الله علما وصار رئيسا يشار اليه بالبنان يعني اصبح اماما يعني طار صيته وصارت به الركبان ان يضع التراب على راسه وهذا كنايه عن ماذا كنايه عن التواضع كنايه عن التواضع وان يمقت نفسه إذا خلى بنفسه ولا يفرح بالرئاسه لانه إذا اضطجع في قبره وتوسد التراب ساءه ذلك فينبغي أن يتجنب الرئاسة ولذلك من يخاف الله عز وجل ينبغي أن يفر من ماذا من توليته لاموال الأيتام ومن إمامته بالناس ومن رئاسته وتقدمه بالناس لأنه يحاسب يوم القيامة فلربما يتحمل وزره ووزر من أضلهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم علم ولذلك قالوا من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليعتني بتربيه وتزكيه نفسه وأن لا يلي أموال الأيتام وأن لا يكون إماما للناس يتقدم بالناس وأن لا يكون رئيسا أصبح الآن في زماننا الإمارة حتى ولو على حجر مجرد يريد الإنسان أن يتصدر للأسف ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دائما كانوا يتألمون ويقول ليتنا كنا شجرا نعضد ليتني كنت لبنا ليتني كنت كذا ليتني كنت كذا لأن الطالب ينبغي أن يصلح نفسه بعد أن يصلح لسانه ولذلك قال بعض العلماء متى أصلح الطالب لسانه فينبغي أن يسعى لإصلاح ماذا؟ جنابه جنابه ولإصلاح جنابه أيضا وذلك بترك الرذائل وبتحنيته بأنواع الفضائل والفواضل الطالب ينبغي أن يكون يطلب الفواضل والفضائل للأسف طلب الآن في أول الطريق وربما لم يقرأ ولا كتاب واحد من الأمهات بل ربما فتح بعض البنات ولم يقرأ فيه يعني ما نسميه الآن في هذا الزمن الوجبات السريعة وبعد ذلك يبحث هل يجوز له أن يحلق اللحية هناك نص وما أدري إيش وقال بعضهم وقال عليهم، ويفعل مصائب وطمة ويبحث على الدليل العلم ينبغي أن يبحث دائما على النوافل ويبحث على ماذا؟ ما يقربه إلى الله ما يرغمه في العلم في البداية أنت تبحث عن الرخص إذا إذا تعلمت ستصبح زنديقا والعيار بالله ولذلك على القول بأن التخلي ينبغي أن يكون بعد التعلي والتجلي يكون بعدهما فإذن الفصاحة مطلوبة فصاحة الفعال مقدمة على فصاحة المقال والصلاح مطلوب لكن صلاح الجنان مقدم على صلاح اللسان ولذلك قالوا إصلاح اللسان دون إصلاح الجنان الجنان مراد من القلب إصلاح اللسان دون اصلاح الجنان فسق وضلل اصلاح اللسان قبل أو دون إصلاح الجنان فسق وضلل وإصلاح الجنان دون إصلاح كمان ماذا يكون؟ يكون كمال دون إصلاح إصلاح, عفواً إصلاح اللسان دون إصلاح الجنان قلنا هو فسط وضلل واصلاح الجنان دون إصلاح هذا اللسان كمال دون كمال كمال دون كمال واصلاحهما معا كمال الكمال كما يسميه كمال الكمال وهنا تحكى حكايات كثيرة في اللحن لا بعي لذكرها ربما نبعد فيها النجعة وعلى أن بعض الصحابة كانوا يضربون أبناءهم على اللحن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر كانوا يضربون أبناءهم على اللحن والحسن البصري كان اذا ويقال على انه ما كان يلحن لكن اذا فلتت له يعني كلمه لحن فيها استغفر الله يعد اللحن ذنبا وكان العرب كانت العرب يقطعون ويقاطعون من ليس بليغا ولربما لا يتزوجون منه هو لا يزوجونه ولربما لا لذا كانت له تجارة تكسب تجارته ولذلك الأصناع كما سبق قلت لكم مما دخل السوق ووجد الناس يلحنون ويربحون فقال سبحان الله متعجبا سبحان الله يلحنون ويربحون يلحنون ويربحون ولربما لنا عوده إلى هذا إن شاء الله في آداب طالب, طالب العلم لذلك قال المصنف رحمه الله باب المخفوضات ما هو الخفض لغة؟ الخفض لغة التسفل لأن الخفض مأخوذ من ماذا مأخوذ هذا مأخوذ من الخفض وهو ضد الرفع ضد الرفع لأنه مأخوذ من ماذا من الخفض وهو ضد الرفع يقال هذا مكان منخفض ما معنى منخفض يعني غير مرتفع مكان منخفض إذا كان غير مرتفع في سفن واستلهم على القول بأن الاعراب معنوي هو تغيير مخصوص علامته الكسره وما نابع منابع وهذا التعريف هو الذي سبق لكم في أنواع الاعراب أنواع الخفض والخفض عبارة من ها تذكرون الخفض عبارة من عبارة الكوفيين أم البصريين عبارة الكوفيين لماذا ذكرت لكم رمزا تذكرونه ها ها سؤال عباره من الخف عبارة الكوفيين والجر عبارة بصريين ما هو الرمز الذي لكم ها أي الفاء للفاء والراء للراء عبارة الكوفيين لأن اسم الكوفيين فيه فاء والخف فيه فاء والجر فيه فاء والبصريون اسمهم فيه, فيه راء لذلك قلنا الرمز الذي يجمع هذا الفاء للفاء والراء للراء وطبعاً هذا من باب الاصطراح فقط وإلا فمؤداء واحد ومعلوم أنهم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح لأن كون الكوفيين يقولون الغفر والبصريين يقولون وكون البصريين يقولون الجر أو الكسر لا مشاحة في ذلك لا ينبني على هذا شيء لا ينبني على هذا شيء واضح إن هذا هو الغفر الآن كلامنا الآن على عدد حروف الخف. كم هي جملة وعدد حروف الخف؟ جملة حروف خف وعددها واحد وعشرون حرف. واحد حرف. إلا أن ذكر عشرين حرف. مثلاً من وإلى وعن وعلى, وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام والواو والتاء وخلاء وعداء وحاشاء ومنذ ومذ ومتى وكيف وحتى ولولا ولعل واحد وعشرون حرفا بن مالك لم يذكر لولا انما ذكر عشرين حرفا وهي مجموعه في بيتين هاك حروف الجر هاك بمعنى اسمه كريم ما ناخذ هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا حاشا في علا فيا علا مزمن ضرب لام كي و و ت والكاف والباء والباء دون همزه و ادى ولا الا ومت ذكر عشرين حرف لم يذكر ماذا لم يذكر لولا لم يذكر لولا وان كان لولا بعضهم قال هي تكون جره للضمير وليس للظاهر وليس للظاهر والمصنف رحمه الله تعالى اين تكلم على حروف الجار تكلم عليها في ابواب متفرقه تكلم عليها في ماذا في علامة الاسم في علامه الاسم وتكلم عليها في باب العطف وتكلم عليها في باب الاستثناء هذا التكلم عليها هنا والكلام عليها هنا لم يكن يعني على الع... على الأصل إنما كان من باب الاستطراد إنما كان من باب الاستطراد والاستطراد معنى ذكر الشيء في غير محله لمناسبه أو تقييد لمناسبه أو تقييد هذا معنى إذا قل لكما هو الاستطراد أما هنا في باب مخفضة الاسماء الأسماء فتكلم عليها في محلها الكلام على حروف الجر وعلى حروف الخف على البارد الكوفيين في هذه المقدمه جاء مفرقة استطرادا وجاء في محله في باب واحد ولذلك لم يسوي يوسع الكلام عليها في باب المقفوضة لماذا؟ لأنه سبق الكلام عليها في علامات الاسم عندما قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الأيث واللام وحروف الخفض ثم ذكرها يمين وإلى وعن وعلى وفي أوروبا إلى آخر ثم عندما جاء العطف تكلم على عليها بعضها منها حتى ثم لان حتى ذكر أن لها أنواع أربعة ومعاني أن لها معاني أربعة تكون حتى حرف جرمية فتاة وحرف نصر المضارع وحرف عدس ثم حرف الابتداء فهذه أربعة مقيده كحتى مطع وحتى يحكم والناس جاءوا كلهم حتى العامة يعاجبا حتى الكليب السباني حتى الجياد يعني ذكر نوعا من هذه الأنواع الأربعة والجار وكذلك ذكر ان لها انواع ثم في باب الاستثناء ذكر في ادوات الاستثناء خلا وعدا وحاجة وحاشا ثم جاء الى باب مخفوضات الأسماء الاسماء فتكلم عليها في محلها تكلم عليها في محلها ثم ايضا اذا علمنا ان هذه الحروف جاءت مفرقه في الابواب وجمع ابن مالك في بيتين وأغفل لولا لكون الخلاف قائم لكون الخلاف قائما في الجردية والذي قال بأنها تعمل قال لا تعمل إلا في الضمير وأنكر الصبوي عملها ولكنه احتجوا عليه بماذا؟ بأنها وقعت في كلام الشعراء وفي كلام العرب وهناك من قال لا تعمل بتاتا قال بأن الأعربي إذا أخطأ نحاول أن نسوذ اخطاءه فقالوا إذا هي لا تعمل على كل نحن نقف مع التي تعمل التي تعمل أما لولا فتعمل في الضمير على الراجح كما ورد في كثير من القصائد الشعرية وفي كلام الشعراء الفحول والفتاحلة ها لذلك لا ننكر عملها ويا المخفوضات الأسماء تنقسم إلى كم الى ثلاثه أقسام هذا هو المشهور تنقسم الى ثلاثه أقسام قسم يا مخفوض بماذا مخفوض بالحرف مخفوض بالحرف مثلا علي اذا دخلنا عليه الحرف مررت بعلي فهو اسم مخفوض بالحرف مررت به زيدي فهو اسم مفروض بماذا بالحرف الخفض هنا بالحرف واما ان يكون مفروض بالاضافه غلام زيدي غلام ها رجلي غلام رجلي فهنا مفروض بماذا بالاضافه طبعا عندما نقول مفروض بالاضافه ان الراجح مفروض بالمضاف الراجح مفروض بالمضاف وليس بالاضافه لان الاضافه لغه النعناع مطلق الاسم ومنه تقول أرفت ظهري إلى الحائط إذا أسنده إليه الإضافة بمعنى الأسناد أرفت ظهري الحائط إذا أسنده إليه هذا معنى الإضافة لأنها اشتقت من الضيف ولذلك قيل إن منها اشتق الضيف لأنه يسند إلى إلى من ينزل عنده إلى من ينزل عنده لأن الإضافة الصواب كيف هي الضياف الضياف كما قال المحمدون اضياف بكسر الهمزه فنقلوا حركه الياء الى الساكن قبلها فانقلبت الياء ألفا فاجتمع عندنا الفان حذفت احداهما وعوض منها ها التانيث ها التانيث فقلنا لها إضافة إضافة جاؤوا بها التانيث واما في الاصطلاح فهي نسبه تقييديه بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا قولنا اسم كما يقولون جنس وتقييديه مخرجه لماذا للإسنادية كزيد القائم إلى آخر ما قيل في هذا التعريف وهذا لا يهمنا لأن الإضافة المراد به هنا الإسناد ولكن قالوا الصحيح ان العامل هنا ليس الإضافة إنما العامل المضاف وقد سبق هذا وذكرنا لكم بيتا من يذكره ها أنت على أن باسم الله مثلا مجرور بالاضافه ولا بالمضاف أو بالحرف المنوي ما هو البيت؟ ها عاصم ما هو البيت؟ آه, هو البيت؟ آه بيت؟ ها آه, آه وجر الأول وجر بالمضاف ما إليه اضيف في مدار السباويه ومدار الزجاج الحرف الخفض والأخفش الإضافة الذي ارتضى فقالوا بان المضاف أو الحرف المنوي أو الإضافة والقول بأن المضاف هو الذي عامل الجرس في, في المضاف إليه هذا هو الصحيح ثم الإضافة إما أن تكون على معنى اللام اللام التي تكون دلة على الملك أو شبه, شبه الملك من استحقاق أو اختصاص وهذا سبق لنا في علامات الاسم فالإضافة تكون على معنى ايش على معنى اللام هنا فإذا كانت على معنى اللام فما ضابطه؟ او ما ضابطها القسم ما التي تكون على معنى اللام هل هناك ضابط الجواب نعم شو الضابط؟ ها ركزوا لي على الضابط عاصف ما هو ضابط الاضافه التي تاتي على معنى اللام داله على الملكي او استحقاق او اختصاص ضابطها ان يكون المضاف بعضا من المضاف اليه هذا هو ضابطها ان يكون المضاف بعضا من المضاف اليه ولا يصح المضاف اليه ان يخبر عنه عن المضاف لا لا يصح أن يخبر به عن المضاف يعني مثلا اذا قلنا غلام زيد غلام زيد ان لا يكون المضاف قلنا لا يكون المضاف بعضا من المضاف اليه لا يكون المضاف فغلام ليس بعضا من زيد ولا يصح المضاف اليه ان يخبر بي ان يخبر بي لا يمكن ان تقول غلام زيد لا لا يمكن فإذا غلام زيد على معنى اللام غلام ل لزيد غلام لزيد الثاني ان تكون الاضافه فيه على معنى من وهذا ذكر المصنف نوعين كما سترى على معنى اللام اللام التي تكون ل لماذا للملك أو شبه الملك شبه الملك قالوا الاستحقاق والاختصاص الاستحقاق والاختصاص يعني ها واضح أو تكون الإضافة على معنى على معنى مين؟ من هذه لا معنى كثيرة لكن من المقصود بها هنا دل على بيان الجنس دل على بيان الجنس أي على بيان أن الأول من جنس الثاني هذا معناه أن الأول من جنس الثاني ما هو ضابط الإضافة التي تكون على معنى من؟ هل هناك ضابط؟ الجواب نعم ركزوا معي جيد ماذا قلنا في الأول؟ أن لا يكون المضاف بعضا من المضاف إليه ولا يصلح المضاف إليه أن يكون خبرا عن المضاف صحيح؟ الآن اعكسه عكس اه كتبت اه تعريف ضابط عاصم انت كتبت الضابط اه شوف اعكسوا هذا التعريف ان يكون المضاف احذف لا ركزوا انظر في الذي الل كتبت اول ان لا يكون المضاف بعضا من المضاف اليه ان لا يكون في الاول ولا يسلح المضاف اليه ان يكون خبرا عن المضاف صحيح هكذا قلنا الان اكس في الاضافه التي على معنى ان على معنى يكون المضاف بعضا من المضاف اليه ويسرح المضاف اليه للاخبار عن المضاف أن ان يكون المضاف بعضا من المضاف اليه وصالح المضاف اليه للاخبار به عن المضاف مثلا من الامثله التي مثل بها مصنف ثوب خزي ثوب خزي للاضافه هنا على من امن اصلا للاضافه على, من. على من امن لا ولا على من اشي لا من اي ثوب من خزي لان المضاف هنا بعض من المضاف اليه لا لا طيب كيف بعض من المضاف اليه لان الخز والثوب شيء واحد بعض من المضاف اليه واضح ويصلح المضاف اليه ركز عاصم في هذه ويصلح المضاف إليه أن يخبر به عن المضاف يمكن أن تقول هذا غلام زيد لا يمكن لكن هل يمكن أن تقول هذا الثوب خز الجواب نعم بخلاف غلام زيد فلا يصح أن يكون ها لأن غلام زيد ليس فيه شيء من الأمرين بخلاف المضاف إذا كان على معنى من إذا كان على معنى من هذاني القسمان المذكوران في المقدمه في باب مغفرات الاسماء ومن يذكر القسم الثالث ما هو القسم الثالث اذا كانت الاضافه على معنفي اذا كانت الاضافه على معنى فيه هذا لم يذكره بينما الرمالك ماذا فعل اولا ذكر من وفي وقال اذا لم الى الصلح تصلح الاله على غنمم وعلى في نأخذ الله ولذلك قال والثاني يجرر المضاف اليه من أو في إذا لم يصلح الا ذاك واضح طيب اذا بقي عليه ماذا بقيت عليه الاضافه على معنى في بقيت لا على الاضافه على معنى في ما هو ضابط هذا القسم ان لم يذكر المصنف لا لا لم يذكر هذا القسم لكن نحن نذكره ونذكره له ضابطه ما هو ضابط المضاف اذا كان على معنى في أنت لم تحضر معنا ضابط المضاف إذا كان على معنى اللام راجع التسجيل وإذا كان على معنى في وهذا هذا للنوعان ذكرهم المصنف ولم يذكر ماذا على معنى في والابن مالك عكس ذكر من من وفي وجعل على معنى اللام يعني هي الاخيره هي الأخيرة واضح ولذلك قال ولو يمين او في اذا لم يصلح الا لك ولم اخذ انا لا ادخل الا فلذلك نقول ضابط الاضافه على معنى في ما كان المضاف اليها ضرفا للمضاف ما كان المضاف اليه ضرفا للمضاف طيب اعطوني مثال عاصم اعطينا مثالا الاضافه على معنى في وما كان المضاف إليه ظرف للمضاف اعطونا مثال يلا. ها على معنى في سؤال مثال على معنى في ها يعني يكون مكتبه المدرسه آه. من القران اعطونا مثال من القران واضح حسن على معنى في الاضافه على معنى في ها؟ قل على نافي بل مكر الليل هذه الامثله لماذا لا تحفى وأنتم ختمتم الأجماء منذ 3 يام بل مكر الليل بل مكروا الليل أي مكر في الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذا هذا على معناه إيش هذا على معنافه على معنافه النحو يحتاج إلى أن يراجع الإنسان عدة مرات مطالعة ومراجعة أما إذا سمعت الدرس وتويط الكتاب خلاص ربما يتبخر تتبخر المعلومات التي سمعتها قبل أن تخرج من مكان الدرس لذلك لا بد للمراجعة ونحث دائما أن تكون المراجعة قبل الدرس عشر مرات أو أكثر كنا نراجع ما يقارب خمسين مرة ولذلك كثير من الشروح حفظناها دون أن يكون هناك لوح وأن يكون مهيّر للحفظ غير من باب لأننا كنا ندقيق وتكون هناك منافسة والمراحظة إذا في الصربي إذا لحن لذلك راجعوا جيدا إذا شئتم أن يكون هناك الفهم أن يكون هناك الفهم لا بد للمراجعه واضح؟ اذا على معنى في بل مكرو الليل والنهار أي المكر في الليل والنهار إذا الاضافه على معنى الحرف وعلى معنى اللام وعلى معنى ايش الحرف يعني على معنى في وعلى معنى مين وعلى معنى اللام ثم المخفوضات ذكر المصمم ثلاثه مخفوض بالحرف مخفوض بالاضافه بانواعها الثلاثه وهو ذكر نوعين ومخفوض بالتبعيه مخفوض بالتبعيه هذا طبعا هذا قول ضعيف لأنه هو رأي على رأي الاغفش والسهيل وإن كان هو مضاف او مجرور بالحاف التبعية ولذلك قال العلماء على أن الجر التبعية ضعيف على أن الجرب بالتبعية ضعيف ولذلك قال المصنف وتابع للمغفور ذهب على مذهب من يرى العام ماذا أقسام ثلاثة أقسام ثلاثة نحو مررت بزيد الفاضل أو مررت بزيد العاقلي فالعاقلي الشاهد عندنا والعاقلي ينجرى بماذا؟ بالتبعية والتبعية عندما نقول التبعية يركز جيدا إلى ماذا ينصرف ذهنك أنت يا عاصم إذا قلنا التبعية إلى ماذا ينصرف ذهنك؟ إلى النعت فقط ولا إلى شيء آخر؟ ها ها التبعيه الى ماذا ينصرف التبعيه الجاب التبعية الى ماذا ينصرف ها سؤال إلى ماذا ينصرف ركزوا ينصرف الى اربعه اشياء التبعيه ها اي نعم ينصرف الى التوابع الاربعه التبعية ينصرف إلى النعت وإلى العطف وإلى التوكيد وإلى البدل ينصرف إلى ملك النار هذه هي التوافر ينصرف إلى النعت وإلى العطف وإلى التوكيد وإلى البدل وعدوى أربعة التبعية تشمل ماذا؟ التبعية أربعة أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل هذه هي التواني يعني كما تتبع متبوعاتها في الرفعي والنصري تتبعها أيضا في ماذا؟ في الخفض تتبعها ايش في الخفض إذا هي تابعة في ماذا؟ تابعة في الرفع ما نقول في النعت وفي البدل وفي التوكيد وفي العطف يتبعوا, يتبعوا ماذا؟ ها تابع بمتوعه في رفعه ونصره وخفضه وهنا نحن ذكرنا الخفض لأنه سبق الكلام على الرفع والنص. صحيح؟ الآن اقتصرنا على الخفض لأن هنا الكلام على هذا الكلام على مخفوضات فإذا عندما نقول مخفوض بالتبعيه يشمل هذه الأربعة النعت والتوكيد وماذا آخر؟ العطف ماذا آخر؟ والبدل, والبدل. والبلن واضح اذا الآن مع الأربعة الأربعة فقط يشمل الأربعة أما نبتندوق فيها عطف البين لا خلينا مع عطف البين انه داخل من بدل عطف عطف نسق الذي يكون بالحروف والعصب في إشكال طيب لأن الآن قد يقول قائل إن التوابع تتبع متبوعاتها في الرفع والنص نقول نعم ولكن الرفع والنص سبق والان الكلام على بابي المغفورات اما المغفورات المنصوبات سبق الكلام عليها ثم قال وكلها كلها ايش كلها يعني حروف الخص او غالبها يعني نقول غالبها أين هي الحروف ذكرت ولا كلها ذكرت في الابواب السابقه الا ثلاثه ركزوا جيدا معا حروف الخفض كلها ذكرت مفرقه في الابواب إلا حروفا ثلاثة ما هي هذه الحروف الثلاثه التي نتركها من وإلى وعن وعلى وفي وربا والبا والكاف واللام هذه ذكرت ولا لا أين ذكرت في علامات الاسم عدا وحاشا وخالا أين ذكرت أين ذكرت عدا وحاشا وخالا ها ها ورف الصوت هي. فهي في الاستثناء كما قلت صوتي ها بقي لنا حتى اي ذكرت حتى في العاطف اذا كلها ذكرت لكن بقي حروف ثلاثة خليكم من لولا لولا هناك من انكر عملها لكن بقي لنا حروف ثلاثة لم تذكر لم يذكرها المصنب بتاة لم يذكرها الا هنا وهي ووربا ومذومن واو بم ومذ ومنذ. ذكرها في باب من الابواب ولم يذكرها لم يذكرها لم يذكرها بتاتا انما هي ذكرت إيش هنا ذكرت قلنا ذكرت مفرقه ذكرت مفرقه واضح لان المصنف لم يذكرها هناك ها في الابواب المفرقه ولذلك قال المصنف ان المخفوضات بالحرفي فهو ما يخفضه بمن ركزوا معي بمي هذا سؤال ما يقصد بماذا بمن من على ماذا تدخل تدخل على الضمير ولا تدخل على الظاهر او تدخل عليه ما معني؟ تدخل عليه ما معني؟ منه من العلم من الدار كما تدخل على الظاهر تدخل على ماذا على المظهر منه ومن زيد ومن لها معاني معاني كثيرة ذكرناها سابقا في علامات الاسم. ومن معانيها هنا ماذا؟ الابتداء الابتداء إليك من القصر إلى قسمين ابتداء زماني وابتداء مكاني وإلى ايضا تدخل على ماذا؟ على الضمير كما تدخل على الظاهر إليه دخلت على الضمير إلى المسجد الأقصى دخلت على ماذا؟ على الظاهر ولها معاني كثيرة وهي ايضا من معانيها الانتهاء والانتهاء قسمان زماني ومكاني ركزوا معي جيدا في صورة الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من هنا ابتداء مكان ولا ابتداء زمن مكان الى هنا انتهاء زمن ولا انتهاء مكة انتهاء مكة الرجل الذي دخل يوم الجمعة وقادر النبي عليه من يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاد الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وقام وقال اللهم الله مسكنا قال فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة من هنا انتهاء زمان ولا انتهاء مكة زمن إلى هنا انتهاء زمان ولا زمان انتهاء مكة من الجمعه الى الجمعه كذلك من حروف الجر على كما تدخل ايضا على الظاهر تدخل على الضمير عليه على السطح والاستعلاء ايضا قسمان سواء كان حقيقي او معنوي الاستعلاء اذا كان معناه التجبر ها والاستعلاء في نفسه على معنوي لكن استعلاء حقيقي على السطح أو على المنبر هذا حقيقي استعلاء عليهم هذا ليس حقيقة ليس حقيقة كذلك في في كما تدخل أيضا على الضائر تدخل على على الضمير واضح وأيضا لها معان كثيرة ومن معانيها ماذا الضافية من معانها الظرفيه انها هي عند معاني ورب بضم الراء ولا تدخل الا على الناكره ولا تدخل على الضمير اما دخولها على الضمير في الشعر فقليل ولذلك قال ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتن نظر كذاكها نظر يعني قليل واضح إذن وكل ما رب عليه تدخلوه فإنه نكرت يا رجل كذلك لن نذكر الأحكام والشروط التي ذكرها العلماء للرب لأنها ذكرت في باب العلامات الاسم فلا داعي للإعادة والباء الباء كما تدخل على الضمير تدخل على الظاهر به وبزيده ولهم عن كثيرة. ومن معانيها هنا التعذية وإلا فهي كمين منهم الذكر لها سبعة عشر معنا يقول بالبستعين وعدعود والسقي ذكر لها معاني, معاني. ذكر لها معاني الكاف الكاف تدخل على الظاهر فقط وأما على الضمير سمعت في بعض الأبيات الشعوية وهذا ضعيف نظر أما هي زيد كالأسد ما لا تقول زيد كه سمع ولكنه ضعف هي تدخل على الظاهر ليس في الضرورة في الاختيار أما في الضرورة فلتوسع في الشعر ما ليوسعوا في غيره ما ليوسعوا في غيره ثم عندنا أيضا اللام اللام تدخل على الضمير كما تدخل على الظاهر ولها معان كثيره ايضا ومن معانيها الملك كما سبق أن قلنا لكم هذا ما يخفض بماذا بالحرف ويدخل فيه ما يخفض بحروف القسم قسم المراد به اليمين اليمين ها. وهي الواو والباء والتاء هذه سبقت كلها يعني والله وبالله وتالله هذه كلها سبق سبقت لكم وسبقت لنا فلا داعي للإعادة وعلى أن التاب تبدل عن ها الله ها الله ها الله ها الله كل هذا سبق فلا داعي للإعادة ثم قال وبواو رب وبواوي رب وليل كموج البحر أرخى سدوله هذا من الشوائد التي يذكرها العلماء في ماذا؟ الجرب واو رب وليل وليل كموج البحر ورب ليل وليل نقول هذه واو ورب انه رب محذوفه كذلك عندنا منذ ومنذ ان الحروف التي سبقت كلها واضحة لان سبق الكلام عليها في ماذا في علامات الاسم ولذلك لم نتوسع فيها قصدا قصدنا ذلك لماذا لان سبق الكلام عليها والتكرار لا ينبغي إلا إذا كان لفائدة أما مذ ومنذ فلم تتقدم أبدا كذلك ورب ورب ليل وليل كموج البحر يعني ورب ليل مذ ومنذ هما حرفان مذ ومنذ حرفان واضح يختصان بجر ماذا بجر الزمان مكزوا مع الفئالي عاصم السعيد ها انت فقير منذ منذ بماذا بجر الزمن تقول مصطفى تقول ما رايته منذ يوم الخميس او منذ يوم الجمعه دي. ها الزمن الزمن الخميس الجمعه الاحد يعني الزمن اذا جاء بعدهما اسم ما مقاطع الاعراب اذا جاء بعده ما اسم كا كان كل من مذ ومنذ في الاعراب نطرا حرف جر مذ حرف يومي جر يوم اسم مجرور يوم مضاف الجمعه مضافه منذ حرف جر منذ يوم الخميس يوم مضاف يوم حرف جر يوم مضاف الخميس مضاف اذا جاء بعده ما اسم هي حرف جر والاسم اسم مجرور واذا جاء بعدهما اسم مرفوع ما مذ يومان مثلا مذ يومان منذ يومان ما موقعه مرفوع ها اذا جاء قلنا اذا جاء بعدهما اسم كان كل منهما حرف جر واذا جاء بعدهما اسم مرفوع ها منذ ومنذ جاء بعدهما اسم مرفوع منذ يوماني منذ منذ يوميني هذا مجرور لكن منذ يوماني مذ يوماني هذا مرفوع ما مقرومة يكون كل منهما مبتدى وما بعدهما كيف هو بعدهما خبر حسنت وما بعدهما خبر وهذا عاصر وما بعدهما خبر فإذا جاء بعد مذ ومنذ فعل إذا جاء بعد مذ ومنذ فعل منذ أخبرتني مذ أخبرتني ها إذن هنا أنتظرك مذ أخبرتني أنتظرك منذ أخبرتني جاء ماذا جاء بعدهما فعل ولا لا فعل ما مقافحة ها؟ لا ما موقعهما ما في الإعراب. ركز معي عاصم عصب. انظر إليه. انظر إليه. إذا وقع ما بعدهما مجر اسم مجر. فهي حرف ج. حرف ج. ركز معي حرف منذ حرف منذ يومي. مذ يومي منذ و منذ لك عرف منذ منذ تنظر الى الاسم فاذا كان مجرورا فهو حرف واضح واذا كان مرفوعا فهو مبتدا مبني طبعا مبتدا يعني اسم انا لك مش حرف. لكن اذا كان مجرور فهو حرف اذا كان مرفوع فهو اسم اذا كان منصوب إذا كان صبرناش هو كيف لا يمكن منذ يكون فعل؟ ها إذا كان نعم منذ لا إذا وقع بعد إيش ها إذا جاء بعد أمد ومنذ فعل؟ اذا جاء بعد مذ ومنذ فعل فهما ظرفان في محل نصب انتظرك مذ او منذ كيف هو هنا؟ كيف هو ظرف منصوب طبعا اللي اللي عامله فيه ماذا الفعل الفعل واضح هذا في اشكال ها سؤال هذا الاقسام الثلاثه انتهى اما الجر فهو حفجر او أن يكون الاسم مرفوعا فهي مرتده والاسم خبر وإما ان يكون بعد بعدهما وقع بعدهما فعل فهما غرف زمن في محل رسم طبعا واضح طيب هذا هو اما ما يغفر بالاضافه فذكره المصنف قال فنحو قولك غلام مزين فزيد مغفور بماذا مغفور بالاضافه ان كان هو قابل اضافه والمفعول قلنا سابقا اما ان يكون على معنى لا وما على معنى في ما على معنى من ما يقدر باللام اللام هذه اما تكون داله على الملك او داله على الاختصاص باب الداري غلام زيد غلام زيد اللام هذه التي نقدرها غلام لزيد على معنى ماذا هل على الاختصاص ام الاستحقاق ام الملك ها الملك غلام لزيد اي ملك لزيد باب الدال للملك ولا للاختصاص ولا للاستحقاق باب الدالي. باب الدال باب الدال هل للاختصاص ولا للملك لا للاستحقاق اختصاص الحمد لله اللام هنا للملك ولا للاختصاص اختصاص وللاستحقاق استحقاق الاستحقاق ولهذا نقول حق لله كائن لله القسم الثاني ما يقدر بمن وهذه من يكون معناها ماذا هنا اذا كانت من بيان يش من اذا كانت على معنى علم اضافه على معنى بيان من يكون معناها ايه ما هو بيان الجنس بيان الجنس ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد ثوب من جنس الخز وباب من جنس الساج والخاتم من جنس الحديد ما هو الخز الخز ما هو نوع من ماذا نوع من الحريق نوع من الحريق والساج نوع من ماذا قل قل قل لا نوع من الخشب نوع من الخشب الساج نوع من الخشب واضح قلنا كما قلنا سابقا أغفل المصنف قسم الثالث وذكره ابن مالك وهو كما قلنا لكم بالمكر الليلي وكذلك تربص أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر على معنى ماذا تربصوا أشهر. ها؟ تربصوا اربعه تربصوا أربعة هل على معنى الله هل على معنى من إذن على معنى في، من قائل الله في ذكر قسمين واغفل الثالث وذكر ماذا؟ ذكر المملك القسمة ها الثاني الثالث ذكر القسم الثالث هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ولكن مش... مسائل أخرى من التوابع كذا هذه قال بأنها ذكرت في الأبواب السابقة لكن بعض النوحات قال بأن جملة المخفوضات لا كما ذكر المصنف تركزوا معي في هذا وهذا كما كان يقول أحد المشيخين هذا ما بالتبرع أو على شيء اجنبي فكان يقول على أن أهل الحديث رحمه الله يقول أهل الحديث والأصوليون عندهم شيء يسمونه هذا الجوام الحكي الجوام الحكي واما اهل النحو النحات عندهم شيء يسمى إيش التبرع يتبرع عليك بشيء لم يذكره وكان يمثلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل اختلفوا في اسمه قيل عبد الله وقيل عبد الله وقيل عبد وقيل عبيد كان عرك قرية يا نبي الله إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإذا شربنا منه أو إذا توضأنا منه عاتشنا فنتوضأ من الماء البحر فقال هو الطهور ماء الزب الحكم آخر ما ميتته المرأة التي كانت في الطوف فقالت يا رسول الله بغلام لهذا غلام حج قال ولك أجر هي لم تسأل هل لها أجر أم لا كذلك ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام على المتكبرين من جرى ثوبه وخيبة فقال إن الرجل يحب ان يكون ثوبه وحسنة ونعله وحسنة فهذا من كب قال إن الله جميل اعطاه صفة لم يسأل عليها أعطى صفة لم يسأل عليها كذلك سيدنا موسى قال وما تلك في يا موسى قال يا عصايا ثم قال أتوكأ عليها وأوش على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هذا من باب التبرع ومن باب الجواب الحكيم فاذا سئلت مثلا على الفاعل هل هو مرفوع تقول نعم الفاعل مرفوع المفعول منصوب وتزيده حكما اذا فهم هذا القول بان الجواب ينبغي ان يكون مطابقا للسؤال ليس دائما وإلا اذا فهم الجواب يمكن أن, ان تزيده وقد لا يكون مطابقا للسؤال كما هو معروف فيه أصول الفقه واضح ولهذا أحببت أن أقول على أن مخفوضات المخفوضات تنقسم إلى ماذا جملة المخفوضات خمسة التي يذكرها النوحد ولكن لحقها كلها ترجع إلى قسمين لأنهم قالوا الأقسم الثلاثة التي ذكرها المصنف ترجع إلى قسمين وجملةها خمسة ترجع إلى قسمين كيف هذه خمسة؟ ركزوا معي جيدا مخفوض بالحرف معروف مخفوض بالمضاف معروف مخفوض بالتبعية معروف مخفوض بالمجاورة ومخفوض بما بالتب بالتوهم، مخفوض بالمجاوره ومخفوض بالتوهم، ثلاثة مجموعةCry في البسمنه ثلاثة مجموعة في ثلاثة مجموعة والمجاورة ما مثالها مثالها سبق لكم في علامات الاسم ما هو البيت الذي ذكرنا لكم ها المجاورة تذكر البيت في علامة الاسم ها السؤال تذكر البيت في علامة الاسم على أن هذا مجرور بالمجاورة حق ورح ولكنه بالمجاورة من الشيء يعطى حكمه كذلك التوهو ها ها يعني يكون مجرور البيت نعم يكون مجرور أقول المثل اللي أردت أن تقول؟ أي نعم هذا مثل جيد، هذا جحر ضب خارب، هذا جيد، هذا جحر ضب خارب، ها خارب بجر خريد، لماذا معنا حقها إيش؟ حقها رفها، لأن هي ها هي كيف هي؟ لانها لما جاورة هي نعت نعت المرفوع. المجاور المجرور لان ماذا جاور ضب ضب كيف هو مجرور ولا مرفوع مجرور هذا جحر ضب خارب فجررنا الخرب لمجاورته لضب مع انه هناك جحر والجحر كيف هو مرفوع الفاعل الخبريه ولذلك المجاور المجرور جحر المجاور المجرور. لكن البيت يا سؤال مثال جيد هناك بيت كأن ها كأن أبانا هذا كأن أبانا في أفانين ودقه كبير وناس في بجاد مزمّل صار يقول مزمّل ولكن الباب مجاور كذلك التوهم لست, لست قاعدا لست قائما ولا قاعدين أو لست قائما ولا قاعد المفروض ما يقول ولا قاعد بجر قاعد لماذا؟ على توهم دخول الباء في قائد. لأن خبر ليس كما يقول يجوز جره بالباء لقول ابن مالك ما هو بيقل ذكرنا لكم وبعدما وليس جر بالخبر وبعدما وليس جر وبعدما وليس جر بالخبر لك البيت سهيد ذكرنا بيت ما هو بدالي بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان آتي ولا سابق شيئا إذا كان آتي فقالوا هذا على التوهر. ولا الصحيح يقال إن هذين النوعين مرجعهما إلى الجرب المضاف وإلى الجرب بماذا الحرف وإلى الجر الحرف هذا فيما يتعلق بكلام المصنف هناك تنبيه لا بد منه يذكره سنحن من بعض المشاريخين لا باس ان نذكره وان كان بعيد لكن لا باس ان نذكره قالوا لماذا ختم المصنف ركز سؤال لماذا ختم المصنف مقدمته بخاتم من حديد خاتم من حديد لماذا ختم بهذا المثال قالوا ختم بهذا المثال تفاؤلا ان يعم النفع بتعليفه هو اقتبس هذا من, من قوله تعالى وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وكذا قل الله علم فيه تكلف وفيه تكلف وبهذا نكون قد ختمنا هذه المقدمه أسأل الله ان يختم لنا ولكم بالحسن كما نساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العلماء العاملين كما نساله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واياكم مفاتيح للخير مغاليقة للشر ونساله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين وان ينصر المجاهدين بإعلاء كلمته في كل مكان وان ينصر المستضعفين في العراق والشيشان وبوما بورما ومالي وفي افغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان كما نساله سبحانه وتعالى أن يسلط على المشركين ومن يعينهم من حكام العرب أن عليهم على المطير الأبابين وأن يدك الأرض من تحت أقدامهم وأن يجمد الدم في أعناقهم وأن يحرقهم بناره وأن يجعل أمريكا والصهي صليبي صفوي غرب عربي أن يجعل معداتهم غنيمة للمجاهدين لإعلاء كلمته يا, يا رب العالم ونسأل سبحانه وتعالى أن يرينا آيةً في بشار عدو الله في بشار عدو الله وأن يرينا آية أيضاً في اليهود الغاصبين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا آية في من كان وراء ما يقع في فلسطين وما يقع في مصر وما يقع في العراق وما يقع في أفغانستان وما يقع في سوريا بأمواله نسال الله عز وجل أن يحبسه في أجسامه كما نساله سبحانه وتعالى وسبحان ان يدمر اركانهم وان يدك ارطاء اركانهم من تحت تحت ان شاء الله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولعلنا نساله ان شاء الله بعدين نتفق مع الاخ نعمان دروسا في اداب الطلب ونتابع ايضا ما كنا وقفنا عليه في كتاب كتاب الجنابه ولعل ايضا نبدا فن من فنون على حسب الوقت بإذن الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته